بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا صالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحكيم